وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب فلما اقتز له وما يعبدون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وكلا